جسم. لم ض يفعلوا لم ي ف ع و ل ا لم تفعولوا لم ت ف ع و ل ا لم ت ف ع ل ن ا لم ت ف ع ل لم ت ف ع ل ل و ا لم ت ف ع و ل م ت ف ع لم ل تفعولوا لم ت ف ع ل و ا لم ا ف ع ل لم ن ف ع ل